أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساد والقر بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرِينٍ من قرني فنادوا لا تحينا مناص ولا تحينا مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال وقال الكافرون هذا سحر كذب جعل الآليات إله واحدا إن oim şu bir o Va bir Yaaay! Oh, <laughs> balehum fi shakkin min fi آho في شك Emmen de ho İ Nurrahmet birkel Felir tekuf قبل لهم قوم نوح وعدوا وفي وقالوا ربنا اجل لنا يوم الحساب es? bir ala mı yıkarlar ve kır و طير الشَّانَ دِينُ مَلْكُهُ وَتَيْنُ الْحِكْمَةِ وَفَصْلُ الْخِطَابِ وَهَلْ لَكَ نَكَرُ إِذْ إل تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ إل دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تخاف heavens by gods and legacies فحكم بيننا فحكم بيننا بالحق ولا تشمطط وَهْدِنَا وَلَا تُشْطِطُ وَهْدِنَا إِلَى سُوء استعونا نجت ولي نج واحدة فقال أكفنيها في الخد فقالك فني اذن في الخطاب قال لنا القاد وانا ما كان يسول waye ma katiran min al khulato ila İlla ladin âmanu âmilu Daoud anma fa'ma ta'lanna wa zanna da'ud anma fa'tanna fa'st fa'r rabbe wa khar Wa rakia wa haraakiya. İzlediğiniz أَمْ نَجْعَالُ لَلَّهِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّخِينَ كَالْفُجَّابِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ مروا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خیر عن قم اسحبا بالسوق والاناضق ولقد فتن سليمان على كرسيه إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجرى بلي رخاء حيث واصب فسخرنا له الريح تجرى Altyazı M.K. <Sessizlik> أريد الشراب، أركض برجليك، هذا مغتسل بار. Vrhabanı, onu, واخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعملا وَالْكُرَّ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّ أخلصناهم بخالصة ذكر الدر إن أخلصنا بخلصت ذكر الدار وإنهم إن دنا من وَكُرْسِيُّهُ مَالٍ وَالْيَسْعَ وَذَلِكَ ۚ وَكُلُّ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ دَقِينَا لَحُسْنًا مَا جَنَّتِيَ دَينٍ مُفْتَتَحَتْ كينا فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرفيات رأس bu la haber be ne so بكم أمتم قدتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا de huza وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَا ك ق تَ خسم don't worry Aleyhim bil malailati ya'iz فأنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَالُوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكلم برأ وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي أستك برتم كنت من العالين. قال أنا خير من خلقته من طين. قال فخرج منها فإنك رجيم. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِ إِلَىٰ Daha sonra bir لصير. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقِّ يَقُولُ لَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْتَ من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الكل فيه انه هو الا ذاكر للعالمين ولا تعلم من نباه بعد حي Sudah Allahur